ومتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسورا إنه ظن ان لن يحور بل إن ربه كان به بصيرا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 الله أعلم بما يوعون فبشره بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون